بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعوذ وشاهد ومشهد قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أين وعزيز <تصفيق> الحميد <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب <تصفيق> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري على الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العاش هل أتاك عديث الجنود فراون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وار